وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ وَعْدَنَا فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۚ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من قشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 وقبلك الخلدأ فإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هَافِرُونَ قُلْ قَلَّ الْإِنْسَانُ مِنَ الْعِلْمِ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا مُنْصَهُرُونَ بَلْ مَتَّنَا هَؤُلَاءِ وَآذَاؤُهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمْ عُمُرُهُمْ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَثْرَاتِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُ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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرئن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون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 متى يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدا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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يشبحن والطير وكنا فاعلين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 وآتيناه أهلهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ مغاضبا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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا فِي في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا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 وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَأَرَانَا عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا إِنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَارِمِينَ إِن انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ما انتم لها واردون لو كان ها اولئك الهاء ثم ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون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 وَسُومٌ خَالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نَقُومُ السَّمَاءَ قَصِيصًا وَتَكُونُ الْأَرْضُ مِهَادًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعيده.